هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا هذا موضع الشاهد من البيت نعود إلى المهدي فالمهدي يخرج في آخر الزمان يسرحه الله تبارك وتعالى فيخرج ويبايع له ما بين الحجر والمقام فيبعث أعداؤه له جيشا من الشام أو من غيرها فيخسف بالجيش في البيداء من الأرض قبل أن يصل إلى مكة من هنا يجعل الله هذا أمارة على أن هذا هو المهدي أقنى الأنف يقول صلى الله عليه وسلم منحسر الشعر عن يمينه وشماله في جبهته قريب الشبه يسيراً برسولنا صلى الله عليه وسلم وهو من ذريته فالمهدي خروجه أول أعلامات وشروط الساعة الكبرى في آخر زمن المهدي يخرج الدجال والدجال فتنة وأي فتنة قال عليه الصلاة والسلام ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال شاب قطط, قطط ممتلئ مكتوب بين عينيه كافار يقرأها كل أحد يقرأ أو لا يقرأ من المؤمنين ويغيب عن قراءتها كل كافر ومنافق مطموس إحدى العينين كأنها عنبة طافية يخرج في آخر الزمان يتبع سبعون ألفا من يهود أصبح يعيث في الأرض فسادا. ويُعطَى قدره، يأمر السماء أَن تُمْتِرْ فَتُمْتِرْ وَيَأْمَرُ الْأَرْضَ أَن تُنْبِتْ فَتُنْبِتْ نلحظ وهذا مهم جداً من قبل الدجال إما رجل يدعي النبوة أو رجل يدعي الألوهية ولا برهان له فأما الذين يدعون النبوة فكثر لكن لا يلبث أن يظهر عوارهم للناس وأما الذين ادعوا الألوهية مثل فرعون والنمرود فهؤلاء لم يأتوا للناس بشيء مقنع إنما كانوا يدعون الناس إلى أولوهيتهم عن طريق السيف الدجال كيف أصبح فتنة؟ أصبح فتنة أنه يقنع الناس بأنه الإله كونه يأمر السماء أن تنطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وتتبعه كنوز كل قرية كيعاسي النحل. فهذا التسخير له بقدرة الله هو الذي يجعله فتنة عظيمة عند الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتته صدقات بني تميم قال أهلا بصدقات قومي وقال عنهم أي بنو تميم هم أشد أمتي على الدجال هم أشد أمتي على الدجال فيخرج في آخر الزمان يمكث في الأرض أربعين يوم يمر كأنه سنة ويوم يمر كأنه شهر ويوم يمر كأنه أسبوع وسائر أيامه كأيامنا هذه لا يترك بلدا إلا يطعوه إلا مكة والمدينة تمنعه الملائكة أن يدخلها وهناك منطقة وجبل معروف في المدينة في الجهة الشمالية من في منطقة يقال لها الجرف سيضرب فيه الدجال رواقه وأسكره فترجف المدينة رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق فيصخر الله له شابا من علماء أهل المدينة يخرج إليه فيحول حرس الدجال بينه وبين الوصول إلى الدجال ثم يرغب الدجال أن يقابلها فيخبره الشاب العالم الفتى المدني أنه كافر ضال فيقطعه نصفين ويمشي بينهما فيما يراه الناس فيقول له الفتى مزدت بك إلا كفرا